لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت انا اني بذلك حست غنى فوجدت اني خاسر فتلك مظاهر لا لا لا لا لا بما يرضيني كي يرضيني ساكون انا مثلي تماما هذا وأكون أنا ما أهوأنا ما لي وما لرضاهم سأكون أنا من أرضعنا لن أسعى جو في القلب خلدت ما فيهم فبدوت شخصا آخر السلام عليكم أنا حمود للخضر إذا عجبكم الفيديو تعرفون ما تتسوون سبسكرايب لايك شير وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي